نسقيكم مما في بطونه من بين فضة ودم لبن لبنا خالصا سائغا للشاربيين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 ذا فِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتٌ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزْوَاجَ وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَتُهُ وَرَزْقَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ